الدليل ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري ومضى الدرسان وماذا الدرسان السابقان فيما يتعلق ب الدليل عند الاصوليين وكذلك ما يقابله وهو الدليل عند المناطق ثم الفرق بين نوعين لالا يحصل لبس بين فريقين لان الطالب ينظر في كتب الاصول فالكرون لفظ الدليل وينظر كذلك في كتب المناطق وكذلك يمر به لفظ الدليل فلا بد من التمييز بين النوعين ثم قد يخلط بعض الاصوليين ممن يتكلمون في المنطق ويذكرون الدليل بالمعنى المنطقي والعكس كذلك قد يكون هنا مسائل لها تعلق به بالدليل تحتاج الى تفصيل وذكر الفروق بينها وذالك كالمستدل نفسه والمستدل به والمستدل عليه والمستدل له ونحوها فإنها مشتقة من مادة الدليل مستدل ومستدل به وعليه وله وإذا اختلف الجار المجرور حين اختلف المعاني عند كل حرف جر معنا يدل عليه فالمستدل اسم فاعل من استدل يستدل فهو مستدل استدل يستدل فهو هو مستدل فهو اسم فاعل والفعل منه مبني للطلب غالبا لأن السين في مثل هذا التركيب تدل على ماذا تدل على على الطلب كاستغفر اي طلب المغفرة واستخرج طلب الخروج ونحو ذلك وذالك لأن السائل يطلب الدليل من المسؤول مستدل سائل يطلب الدليل منه من المسؤول والمسئول يطلب الدليل من الأصول يعني أصول الأدلة ولذلك قال ابو الفرج المقدسي السائل مستدل اذا السائل مستدل والمفتي مسؤول كذلك مستدل اذا كل منهما يطلب الدليل المستدل السائل هو طالب لي للدليل والمسؤول يطلب الدليل من من الاصول قال ابو الفرج المقدسي السائل مستدل والمستدل الطالب للدليل من سائل ومسؤول اذا كل منهما من مستدل والسائل طالب للدليل والمسؤول كذلك يطلب الدليل واختلفت جهات الطلب قال امام احمد رحمه الله تعالى في المقولة المشهورة في المذهب الدال الله والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل اولو العلم فنص رحمه الله تعالى على لفظ المستدل وبين المراد بالمستدل بأنهم اولو العلم سماهم بذلك لان اولي العلم يطلبون الدليل من كتابي والسنه وعينئذ نكون طالبا المستدل اولو العلمي ثم قال بعدما بين هذه الالفاظ الأربعة هذه قواعد الإسلام هذه المذكورات الدال الذي هو الله والدليل الذي هو القرآن والمبين او الرسول صلى الله عليه وسلم اولو العلم قال هذه قواعد الإسلام يعني فهم الإسلام يؤخذ من هذه فهم الإسلام إنما يعرف من جهه الله جهه كتابه وكذلك من جهتي الرسول صلى الله عليه وسلم السنه ثابته ومن جهتي اول العلم ان الذي يبين المرادة من الكتاب والسنه هم اول العلم ذلك على أن قواعد الإسلام أو الإسلام له قواعد معرفتها بمعرفة هذه المذكورات قال في التحريم او التحبير وقوله هذه قواعد الإسلام الذي يظهر أن معناه أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى وإلى قوله وهو القران وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم والى علماء الامه لم يخرج شيء من احكام المسلمين والإسلام عنها وكذلك كما قلنا معرفة الاسلام إنما تكون من جهه معرفه مع ما دل عليه الكتاب والسنه ثم ما دل عليه الكتاب والسنه لا يؤخذ باي فهم وانما يؤخذ بفهم اهل العلم علماء دل ذلك على أنه لا يمكن فهم الإسلام إلا بهذه الامور الثلاثه الكتاب والسنة والكتاب المراد به القرآن والمراد به الله عز وجل قوله ورسول صلى الله عليه وسلم المراد به سنته واهل العلم الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنه قوله والدليل القران قال الفخر ابو محمد إسماعيل البغدادي هذا دليل على ان الدليله حقيقه قول الله تعالى يعني يطلق الدليل ويراد به قول الله تعالى ومر معنى فيما يتعلق بالدليل هذا اللفظ الأول وهو المستدل نفسه المستدل نفسه حينئذ صار مفعال استدل يستدل فهو مستدل حينئذ يطلق على السائل ويطلق على المسؤول السائل يطلب الدليل من المفتي من المسؤول والمسؤول يطلب الدليل من الكتاب والسنه اللفظ الثاني المستدل به, به وهو اسم مفعول فسره بعضهم به مستدل يستدل فهو مستدل مستدل هيندر قيد بلفظ به وياتي له وعليه وهذا كما نقول مفعول له ها وبه ومعه والحذانه اذا المفعول هكذا اذا اطلق فهو المفعول المطلق وهو الاصل في المفعولات <تصفيق> واذا قيل به او لاجله او له صار صار مقيدا هنا كذلك المستدل اسم مفعول يطلق ولكن لم ياتي الا مقيدا به وله وعليه وهنا المستدل به خصه بعضهم بما يوجب الحكمه واراد به العله التي توجب الحكمة توجب الحكمة وعلى هذا يكون أخص من الدليل فيكون الدليل اعم يكون الدليل اعم على كل المستدل به هل هو الدليل او اعم منه فيه قولان هل هو الدليل مرادف للدليل أو أنه اعم الذي يطلق على الدليل ويطلق على العله التي هي موجبه لي للحكم قولان لكن هل هو الدليل او اعم منه قيل هو الدليل فانه يقال مثلا هذه الايه دليل كذا والسدل بها لكذا هكذا للسعمال عند الفقهاء والاصوليين هذه الايه دليل كذا اذا هي مستدل بها الدليل هو عينه عين, عين الملفوظ وقيل غيره يعني غير الدليل دليل وزياده فيكون اعم من الدليل قال صاحب الروضة في الفقه من اصحابنا الدليل هو الموصل إلى المقصود والمرشد إلى المطلوب والمستدل به هو العله الموجبة للحكم العله الموجبه للحكم العله الموجب الجيم للحكم وظاهره ان الدليل اعم من المستدل به يعني جعل ماذا جعل الدليل ماذا يوصل إلى المطلوب ثم قد يوصل اليه باللفظ قد يوصل اليه بماذا بالعله بالعلله لان قولنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذا استدلال بالقياس ليس باللفظ وعرفنا ان القياس من دلالة التزاب أو ان شئت تقول بدلاله العقل ولذلك يستدل بالكتاب بمنطوقه أو بمعقوله كما قال ابن قدامه تبعا له الغزالي في المستصفى بان النظر يكون باعتبار المنطوق والمنطوق تبع المفهوم واما يكون باعتبار المعقول على كل المراد أن العله الموجبه للحكم هي ليست اللفظ وانما هي امر معقول مستنبط حينئذ يطلق الدليل ويراد به اللفظ ويزيد عليه ماذا العله الموجبه للحكم فيكون المستدل يكون المستدل به اعم من الدليل كذلك يكون المستدل به أعم من من الدليل ان الدليل أعام. دليل عام المستدل به هو مرادف للعله والدليل يشمل العله ويشمل اللفظ يشمل العله ويشمل اذا ظاهره ان الدليل أعم من المستدل به والمستدل عليه الحكم في اصحها اذا انتهينا من الثاني الثالث المستدل عليه وهو المفعول كذلك واختلفوا فيه فالاصح أنه الحكم مستدل عليه أي الحكم في أصحها أي الحكم على شيء بكونه حلالا او حراما او مستحبا او واجبا ونحو ذلك قطع به ابن مفلح في أصوله وغيره وحكى أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع فيه ثلاثه اقوال مستدل عليه فقال أحدها أنه الحكم يعني الحلال والحرام هذا حكم شرعي يسمى مستدلا عليه فقال المستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم لان الدليل يطلب له من أجل إثباته وقيل هو الخصم المناظر يعني الشخص وقيل هو مذهب الخصم المطلوب فساده ومستدل عليه اما الدليل اما الحكم واما الشخص نفسه واما مذهب الشخص والثاني والثالث متلازمان إذا ابط اراد الشخص لا يريد يعني ذاته وعينه ورأسه وانما اراد مذهبه كذلك حين صار متلازمين صار متلازمين والمستدل له الخصم وقيل الحكم حكى القولين ابن مفلح وغيره والذي يظهر أن القول الأول لازم للثاني يعني الخصم لازم للحكم فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به الخصم فالخصم يستدل للحكم القائل به وينصره فان الاستدلال لتحصيل الحكم أو لكون الخصم قائلا به أو يستدل لنفسه لكن لازلي الحكم القائل به اذا هذا المستدل له الخصم وقيل الحكم وكلهم متلازم يعني كلاه ملazem للاخر لان المراد بالخصم ماذا لكونه قائلا بهذا القول واذا كان كذلك فصار متلازمين والأصر في ذلك أن ماده دلا والسدل لكل منهما اسم فاعل واسم مفعول ومصدر دلا والسدل حينئذ لكل واحد منها اسم فاعل واسم مفعول ومصدر هذا يسمى ماذا يسمى تصريفا يسمى تصريفا ومعلوم أن الصرف والتصريف تحويل الاصل الواحد إلى امثله مختلفة اه لمعان مقصوده عينين للتوصل أو للتوصل إلى معان مقصوده حينئذ كل لفظ من فاعل اسم فاعل واسم مفعول ومصدر صار له ماذا معنى خاص هذا الأصل فيه وقد يقال به بالترادف لكن يكون من جهه الاصلاح اما المعنى اللغوي فالاصرف فيه أن اسم الفاعل مغاير لاسم المفعول وكل منهما مغاير للمصدر اذن الاستدلال غير المستدل غير المستدل لكن المستدل لم يرد تقييده بشيء وإنما المراد به المستدل نفسه وام المستدل لم يرد مطلقا عكس المستدل وانما جاء ماذا مقيدا جاء مقيدا وام الاستدلال هذا ياتي في كتاب الاستدلال في آخر كتاب ان شاء الله وتعالى اذا مادة دل واستدل لكل منهما اسم فاعل اسم مفعول ومصدر اسم الفاعل من دلا دال صحيح دلل دالون ودليل كذلك ان قلنا بمعنى فاعل اسم مفعول مدلول كذلك دل اسم المفعول منه, منه مدلول والمصدر دلاله مصدر دنا اذا دالون ويقال دليل ومدلول ودلاله كل واحد لها, لها معنى خاص لها معنى خاص وهذه تراعى عند عند السابقين الان قد يقول القائل او طالب العلم ما الفائده دليل ودلاله مضيع وقاتنا قل لا هم إذا استعملوا هذه الالفاظ ارادوا معانيها عندما تقرا لي حتى المتاخرين الزركشي وابن قدامه الى اخره فاذا قال دليل قال مذلول قال دلاله فيريد بها المعنى للصلاح فإذا كنت لا تميز حينئذ نقع عندك ماذا اشكال في في مراده تمين هذا ليس المراد هنا تضيع اوقات انما المراد معرفه للصلاحات لانهم ان صح التعبير لا يكاد أحد منهم يتجاوز مصطلح عليه في الفنون إذا اراد ان يكتب كتابا ويشرح شرحا فلا ياتي بلفظ الا هو معروف ولذلك يذم من جعل له صلاحا خاصا في كتاب ما ولم يبينه في في لا مشاحه من الصلاح نعم لكن إذا خالفت المعهود الذي تعارف عليه اهل العلم لا كذلك ليس حكم شرعية لا نقول ياثم وانما اذا خالف لابد أن يبين ذلك فيه في المقدمة فيقول إذا أطلقت كذا فعرضت به كذا اذا اردت الأربعة فمرادي كذا اردت الخمسه مرادي بك اذا اطلقت الشيخين فالمراد به كذا فخالف المعهود حينئذ لابد من التنصيص لماذا لابد من التنصيص من اجل ان يفهم كلامه كيف يفهم لاننا لو رددناه الى المعروف والمتعارف حينئذ وقعنا في خلط في فهم كلامي المراد هنا أن الدلالة والدال والدليل والمدلول والمستدل ومستدل له هذه لابد من معرفة صلاحاتها العلميه فيها ونظر في فهم معانيها من اجل أن تفهم الالفاظ على على وجهها واسم الفاعل من استدل مستدل بكسر الدال واسم المفعول بفتحها مستدل والمصدر استدلال لكن اسم المفعول منه تارة يكون مستدلا به ومستدلا عليه ومستدلا له حينئذ يقيد بالجار المجرور ولكل منها معنى معنى خاص لم يستعمل مستدل هكذا دون جار مجرور هذا مجرد الصلاح واذا كان كذلك فنيد المستدل استعمل دون جار ومجرور هذا نهايه الكلام عما يتعلق بي بالدليل مما يحتاج إليه عمليا في النظر في كتب الاصون ثم بعد ذلك قال النظم رحمه الله تعالى الجامع المانع حد الحدي أو ذن عكاس ان تشاء والطرد فانتقل من تعريف الدليل وما يترتب على الدليل من حيث افاده العلم هل هو مكتسب أو لا علم مر تفصيله تقلى بيان ما يتعلق به بحد الحد حد الحد العلوم قائمة على تصورات والتصديقات والتصور سبيل اليه سمى بقول الشارح وهو تعريف أو المعرف أو ان شئت تقول الحد ان كان الحد ليس مراضف للمعرف من كل وجه عند المناطقه وثم خلاف بين الاصوليين والمناطق ولذلك ذكرنا في مقدمة هذا النظم أن اصول الفقه علم مركب بمعنى ان منه ما هو من اللغة ومنه ما هو من المنطق ومنه ما هو من الاشتقاق والتصريف ومنه ما هو من البيان وهكذا لكن لا يظن الظان أن هذه العلوم هي بعينها تلك العلوم يعني النظر فيما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمجاز والكنايه والحقيقة ليست هي عينها الموجوده في الفنون وإنما لهم نظر خاص لكن ثم قدر مشترك ثمه قدر مشترك ولذلك نمثل دائما بأن المجاز عند بيانيين بعض المسائل في الجملة متفق عليه بين طائفتين اصوليين والبيانيين لكن ثم مسائل يختلفون فيها وكذلك ما يتعلق بالاستعاره والكنايه ونحوها ذلك فليس كل ما, ما يذكر في علم البيان يشرح به كتب الأصول هنا يحصل خلل وهو أن بعض المسائل ينفرد بها الاصوليون عن البيانيه كذلك اقول فيما يتعلق بالمنطق وكذلك يتعلق ب البيان والصرف والاشتقاق ثم مسائل ينفرد بها الاصوليون عن غيرها وأهم بحث فيما يتعلق به هذه الفنون التي تميز بها الاصوليون عن غير من اهل اللغه هو النظر في حروف المعاني نظر في حروف المعاني قطعا أن الاصوليين لهم بحث وان اشترك في اصله مع النحاة اهل اللغة إلا انهم يبينونهم في كثير من المعاني لأن الأصول الاصل فيه أن إنما يذكر ما يخدم الكتاب والسنه والاستنباط هذا الاصل فيه فما لا يكون فيه فائده فلا يتعرضون له ثم قد يتعرضون لما يذكره النحات أو غيرهم لكن بوجه اخر اما ان يكون أدق وإما ان يكون في تعميم وإما أن ثم هناك غموض احتاج إلى الى تفصيل الى اخر ما يذكر في في هذا المقام فالشاهد أن النظر هنا فيما يتعلق ببعض مسائل المنطق ليست هي عين الموجوده فيه في كتب المنطق انما يختلفون بين يختلفون في بعض المسائل ما كان في الاصل هو متفق عليه وان كان في الاصل هو متفق عليه ولذلك المعرف أعم من الحد عند المناطق لكن هنا مرادف لكن هنا يعتبر الحد وكذلك المعرف مترادفا ولذلك لا يفصلون بين الحد الناقص والحد التام وانما يذكر بعض الاصوليين ما يتعلق بالاقسام الخمسة أما بتتميم الفائدة فقط والاصل أن أكثر الاصوليين لا يذكرون هذه وإنما يذكرون الحد فقط اطلقونه ويعبرون بالتعريف المعرف لانهم يريدون نوعا واحدا ولذلك يشترط المناطقه أن يكون الحد لا يكون إلا الا بالذاتيات أو خاص بها عند الاصوليين لا قد يكون بالذاتيات وقد يكون بالعراضيات اذا اختلفا واذا كان كذلك حينئذ كيف نقسم الاقسام المذكوره عند مناطقه لان ذاك مبني على ماذا على أن الحد لا يكون الا بالذاتيات على كل مرادي هنا التنبيه أن مثل هذه الابحاث ليس المراد ان من قرأ السلم ياتي يشرح هذه المسائل دون أن يرجع الى كلام الاصوليين لا هو يقع في خلط وهذا قد ارتفر في المنطق لانه قد لا يبنى عليه كبير فائدة لكن مسائل اللغة لا ومسائل الصرف والاشتقاق ومسائل البيان كذلك في الحقيقة والمراد بها يعني مبني عليها حقيقة شرعية لغوية عرفيه ثم تأتي وتطبق الحد الذي يذكره الاصليون في مقام الاستنباط ولا تاتي ما يذكره البيانيون لا لان هذه الصلحات اذا كانت الصلحات حينئذ نرجع إلى اهل على الصلاح الخاص به والال يقون بالكتاب والسنه استعمال الاصليين لأن الاصول هنا مبناه على ماذا قواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه من ادله تفصيليه هذا واصول الفقه اذا له ارتباط به بالشرع فتنبه لهذا ليس كل ما تدرسوه في النحو هناك تشرح به ما يذكر في كتب اصول الفقه دون رجوع إلى كلامهم لأن لهم كلاما يختلفون كذلك الشان فيما يتعلق به بالحد وحد الحد ثم اختلاف بينهم اذا النظم رحمه الله تعالى شرع فيما يتعلق ببيان الحد وهذه من المسائل التي ادخلها الأصوليون ليبنوا عليها كيف نظبط هذا العلم ثم إذا حددنا واذا وعرفنا ما المراد به بالمحدود لا من البيان اذا كان كذلك لا من معرفه حد الحد وضوابطه ليجري عليه ويكون سننا قاعده لمن اراد ان يحد شيئا لأن سنحد العام والمطلق والخاص إذا لا من من ضابط وإذا كان كذلك فمصدق الحد ما هو لما فرغ من بيان حقيقه الدليل الموصل الى التصديق لانه قال ثم الدليل ما صحيح نظري فيه موصل لقصد خبر اذا مطلوب تصديقي وعرفنا أن التصديق المراد به الجمله الاسميه والفعلية من باب التقريب وكذلك الجمله الاسميه والجملة الفعلية اذا لما فرغ من بيان حقيقه الدليل الموصل إلى التصديق اردفه ببيان حقيقة الحدي الموصل إلى التصور وهما قسم العلم العلم قسم الى تصور وتصديق وهذا هو الصواب في هذه المسألة أن العلم هو مطلق الادراك إدراك المعاني مطلقا هو حقيقة العلم والطرفا كثير من أهل العلم في تعريف العلم واصح من اعتنى بتعريف العلم وكان اقرب ان لم يكن موافقا للعربي هو ما يذكره المناطق في هذا المقام فمطلق الادراك هو العلم فدخل فيه التصور فهو علم ودخل فيه التصديق وهو علم ودخل فيه التصور بنوعيه الظني النظر والضروري النظر محتاجه للتامل يعاكسه والضروري الجلي وكذلك التصديق دخل فيه في الحد بنوعيه النظر والضروري ولذلك قلنا فيما سبق أن تخصيص العلم بكونه جازما هذا الصلاح ليس لغة ليس ليس لغه الادراك ينقسم الى ادراك جازم وغير جازم الى اخره الكل يشمل ماذا في لسان العرب العلم يدخل فيه الظن يدخل فيه في الظن فإذا كان منفردا لا باللفظ قيل ظن فهو نوع من انواع العلم فتخصيصه باسم لا يخرجه عن كونه فرضا من أفراد العلم كما نقول التصور هذا اختص باسم اختصاصه بالاسم لا يخرجه عن كونه فرضا من أفراد العلم تصديق كذلك اسم تخصيصه باسم لا يدل على أنه ليس فرضا من أفراد العلم بل هو فرض من أفراد العلم اذا العلم ينقسم إلى قسمين تصور وتصديق كذلك درك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم قال وهما قسما العلم وتنحصر المطالب فيهما فالدليل باقسامه لبيان المطلوب التصديقي الدليل باقسامه لبيان المطلوب التصديقي والحد باقسامه لبيان المطلوب التصور لأن التصور والتصديق كل منهما علم وهو مقصد ولكل منهما مبادئ هذا من المتفق عليه فالطريق الموصل إلى التصور هو القول الشارح مسمى به بالحد المعرف وما به الى تصور وصل لا وما به الى تصور نصل يدعى بقول شارح فلتفتحين هكذا وما لتصديق به توصل بحجه يعرف عند العقال هذا متفق عليه بين علمين أن عندنا مقصد وعندنا وسيلة مقصد هو التصور الوسيله ما هي تصور الوسيله الموصل اليه الحد أو شيء تقول المعرف أو شيء تقول قول الشارح كذلك من المقاصد التصديق والوسيل الموصل اليه ما يسمى به بالحجه التي القضايا مبادي ومقاصد اذا الدليل باقسامه لبيان المطلوب التصديقي والحد باقسامه لبيان المطلوب التصوري قال العطار وذكر الحد ها هنا باعتبار مقابلته للدليل يعلم ما ذكر الدليل اولا اردفه بذكر الحد ثانيا لأن الدليل توصل به إلى المقاصد التصديقية كذلك قسم الثاني من قسمي العلم وهو التصور فنحتاج الى ما يوصل اليه وهو, وهو الحد ولذلك قال وذكر الحد ها هنا باعتبار مقابلته للدليل فكانه قال فكانه قال ما يوصل إلى التصديق يسمى دليلا وما يوصل الى التصور يسمى حدا كذلك وهو كذلك وبعضهم عكسان فقدم الحد على على الدليل لان الدليل يوصل الى ماذا الى التصديق والتصديق لابد ان يكون مسبوقا بتصور فاذا كان كذلك حينئذ لا بد من تقديم ما يتعلق بالتصور وهو الحد على ما يتعلق بالتصديق وهو وهو الدليل ولا مشاحه في في والتصنيف وللصلاح ونحو ذلك وبعضه معكسا فقدم الحد على الدليل لأن العلم اما تصور أو تصديق والتصديق مسبوق بالتصور أو كذلك وقدم الأول عند الوضعيه لانه مقدم بالطبع فكان التصور وضعه ان يكون قبل التصديق والتصور إنما يكتسب بالحد كما أن التصديق لا يكتسب الا الا بالبرهان فكان الحد متقدم على التصور المتقدم على التصديق فالحد قبل الكل طبعا وجب أن يقدم وضعا فلذلك تعين تقديم الحد اول الكل قاله القراف في التنقيح وشرحه والحد له معنيان معنى لغوي ومعنى اصلاحي وقلنا الاصلاحي هنا يختلف البيان مناطق عن اصولي تالف المناطق عن اصولي وأما في اللغه فالحد هو المنع حد هو المنع ولذلك سمي البواب حدادا لانه يمنع من دخول الدار يمنع من دخول الدار لا بد مما من, من اذن وهو مانع وسمي السجان حدانا وسمي السجان حدادا لمنعه المعتقل من الخروج من السجن وسميت الحدود حدودا لانها تمنع من العود كذلك سمي الحد السابق قطع قطع سمي ماذا حدا لماذا لأنما ما قطعت يده يمنعه وما يمنع غيره كذلك ما بالعبره والاتعاء هينئذ فيه معنى المنع ولذلك سميت حدودا لأنها تمنع من العود ومنه احداد المراه في عدتها لأنها ممنوعه من الطيب والزينه وسمي الحديد حديدا لما فيه من المنع لامتناع حامله ولابسه وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول اذن وجه تسميه التعليف حدا لانه يمنع يمنع ماذا يمنع طائفتين الطائفه الأولى افراد ليست داخله تحت الحد فيمنعها ويمنع طائفة تدخل تحت الحد من الخروج فتبقى داخله تحت الحد فيمنع طائفتين وحده في عند الاصوليين كما قيده المحل في في شرحه قال العطار احترازا أو احتراز عنه عند المناطقة قال والحد في الأصل جمع الجواب قال والحد زاد عليه المحل قال عند الاصوليين علق عليه العطار فقال احتراز عنه عند المناطق اذا احتراز بمعنى ماذا أن هذا الحد خاص بهذا العلم وليس هو متعلق الحد عند المناطقة قال فانه قاصر على ما كان بالذاتيات فهو اخص فانه اي الحد عند المناطقه خاص بالذاتيات والحد عند الاصوليين بمعنى المعرف سواء كان بالذاتيات أو بالعراضيات فيكون ماذا يكون أعم اذا الحد عند المناطق أخاص من الحد عند الاصوليين الحد عند المناطق خاص بالذاتيات والحد عند الاصوليين كذلك بالذاتيات لكن يزيدون العراضيه فمحله الخلاف في العراضيات هل هو داخل في الحد أو او لا نعم عند الاصوليين لا عند عند المناطق واما ما يتعلق بالذات والعرض والفرق بينهما فهذا محله علم المنطق قال في المستصفى اختلف الناس في حد الحد حد الحد فمن قائل اختلف الناس هذا عام نريد به الخاص ليس مطلقا الناس وليس مطلقا العلماء اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول حد الشيء هو حقيقته أي نفسه وذاته ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع كم حد حدان حد الحد ماذا قال حد الشيء هو حقيقته اي نفسه وذاته حقيقته اي نفسه وذاته من المعلوم عند الطائفتين مناطق الاصوليين أن الحدود تتعلق بالمهيات والماهيات وجودها وجود ذهن اشبه ما يكون بالمعن النفسي حينئذ قولهم في حد الحد بانه حقيقته اي نفسه وذاته المراد به المعنى الذي يكون في النفس وليس المراد به الخارج فاذا قيل الانسان حيوان ناطق هل مصدق الإنسان الذي مدلوله حيوان ناطق في الخارج او في الذهن في الذهن ليس بالخارج اذا لا ينصرف الذهن الى ماذا إذا قيل المراد بحد الشيء وحقيقته حقيقة الخارجية وإنما المراد به الحقيقه الذهنيه التي هي مسمى حيوان ناطق هذا المراد به والحد الثاني جعله اللفظ المفسل لمعناه يعني كلمة حيوان ناطق فهل المراد بالحد المعنى الذي يكون في النفس عبرنا عنه بحيوان ناطق او حيوان الناطق هو الحد ها قولا اتضحت الصوره هل المراد بالحد عندما نحد ونعرف قيل الانسان حيوان ناطق انسان حيوان ناطق مفهوم انسان حيوان ناطق هذا المفهوم وجوده وجود ذهني هل المسمى بحيوان ناطق هو الحد او اللفظ عينه حيوان الناطق هو الحد اولا اشارت تعريف الاول الذي ذكره الغزالي الى ان حد الشيء هو حقيقته اي نفسه وذاته المعنى الذي يكون في الذهن واشار بالحد الثاني فمن قائل نقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع اراد به اللفظ واشترط فيه الجمع والمن اذا ثم قولان قال ومن قائل ثالث يقول هذه المساله خلافية يعني بعض اهل العلم عرفوا بالأول وطائفه أخرى عرفوا بالثاني وجاء ثالث قال المساله فيها خلاف فيها خلاف قال ومن قائل ثالث يقول هذه المساله خلافية فينصر أحد الحدين على الاخر قل لا الصواب كذا لكذا وهذا ضعيف مرجوح ل لكذا فانظر يقول الغزالي فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث الذي قال بان المساله خلافيه فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد توارد بعد التوارد على شيء واحد بمعنى ان الخلاف كما مر معنا في المنطق لابد ان يكون المصدق شيء واحد وأما إذا كان لكل منهما معنى منفك عن الاخر ما يعبر عنه بانفكاك الجهه فلا خلاف وهنا كذلك لم يدرك هذا الثالث أن لكل من تعريفين ما اصدق هو غير الآخر اراد المعرف الأول بتعريفه شيئا لم يرده الثاني والعكس بالعكس فياذا لا يدعى في مثل هذه التعريفات انها مختلفة لأن شرط الاختلاف أن يكون المصدق واحد وهذا من الأمور التي ينبغي العنايه بها لينظر أين محل الخلاف هل ثم في المساله خلاف ام لا اذا كان المصدق صوره واحده حينئذ نقول ثم خلاف واذا افترق فلكل منهما جهه حينئذ نقول ليس عندنا خلاف وما أكثر ما يشتبه الأمر فيظن أن المصدق واحد ويدعى الخلاف وليس ثم ليس ثم خلاف ولذلك قال فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحد وهذان يعني التعريفان قد تباعدا وتناثر وما وارد على شيء واحد وانما منشاء هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره فان من يحد العين لفظ العين لفظ العين اذا اردنا ان نعرف لفظ العين اين اذا مصدق العين مختلف او متحد مصدق لفظ العين لفظ العين له مصدقات فمن عرف الشمس على انها عين وعرف اخر الذهب على انه عين حينئذ اختلفا لا لم يختلفا لان هذا عرف الشمس لانها فرد من أفراد العين وعناها باللفظ والآخر عرف ماذا عرف الذم اذا لم يختلف ليس بينهما اختلاف وهما متحدان قال رحمه الله تعالى فان من يحد العين بأنه العضو المدرك للالوان بالرؤية هذا حد اراد به العين الباصره العضو المدرك للالوان بالرؤيه لم يخالف من حد لفظ العين لانه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود لم يختلف وإنما هذا أراد معنى وهذا أراد معنى آخر قال بل حد هذا أمر مباين لحقيقة الأمر الآخر وانما اشترك في اسم العين قال فافهم هذا فانه قانون كثير النفع وهو كذلك قانون كثير النفع وخاصة في علمين اثنين اول التفسير والثاني الفقه لأن هذا يحتاج الى حكم شرعي فلا من العناية في مصدق الأقوال هل هي متحده ام مختلفه ان اتحدت الخلاف ثابت ثم قد يكون تنوع قد يكون الى اخره وان اختلفت حينئذ نقول هذا ليس من ليس من الخلاف ولذلك قال فافهم هذا فانه قانون كثير النفعي وهنا الأول القال في حد الحد حد الشيء وحقيقته اي نفسه وذاته اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد يعني المسمى للمسمى حينئذ عرفه بانه ذاته ونفسه وعينه والثاني الذي هو قائل بان حد الشيء بأن حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه اذا من قال بأن الحده لمسمى اللفظ وقائل آخر الحد للفظ فعرف كل منهما ما يعتقده هينئذ ليس مختلفين ليس مختلفين قال اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه ومتى كان المعنى مختلفا لم يتوارد فلا خلافة بينهما فلا خلاف بينهما اذا في حقيقة الحد هل المراد به المعنى الذي يكون في النفس أو المراد به اللفظ الدال عليه حينئذ نقول من حيث حقيقة الاختلاف ان صح بانه خلاف عن القول الثالث نقول كل منهما صواب كل منهما يراد لكن قد يراد الأول ابتداء والثاني يكون تبعا وقد يراد الثاني ابتداء والأول يكون تبعا لماذا لأن الاصل عدم انفكاك اللفظ عن معناه ولا يمكن أن يدرك المعنى إلا بما يدل عليه ولذلك قد ياتي معنى مثل هل ثم معنى لا لفظ له سياتي بحثه وهل ثم لفظ ليس له معنى لا حينئذ إذا تصور اللفظ استحضر المعنى وإذا تصور المعنى استحضر وكل منهما لازم للاخر حينئذ ان قلنا خلاف بين حدين فهو خلاف تنوع وليس خلاف وليس تضاد قال المحل الحد عند الاصوليين ما يميز الشيء عما عداه كالمعرف عند المناطقه ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود الا يدخل فيه شيء من غيرها الحد عند الاصوليين عرفنا نقيده احتياضا عن المناطق قوله ما يميز الشماء اي وصف يميز الشيء عما عداه وهذا فيه بيان نفائده الحد التمييز كما سياتي بحثه هذا هو الصواب ليس التصوير كما هو الشأن عند المناطق فائدة الحد عند طائفتين مناطق وا مختلفة مختلفه ففائده الحد عند الاصوليين التمييز بين الأشياء وعند المناطق التصوير وان لم يحصل تمييز وان لم يحصل تمييز اذا هذه من الفوارق بين النوعين وسياتي بحثه باخر البحث هنا قال ما يميز الشيء عما عداه ثم قال كالمعرف عند المناطق وهذا فيه اشكال من حيث إن المحل كانه يرى الترادف بين الحدين عند الاصوليين والمناطق وليس الامر كذلك كما ذكرنا سابقا ثم لا يكون مميزا لشيء عما عداه الا اذا اتصف به بكونه جامعا مانعا ولذلك قال ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من من غيرها وهذا معنى كوني ماذا جامعا مانعا حينئذ لا فرق بين من عرف الحد بكونه ما يميز الشيء عما عداه وبين قولنا الجامع المانع جامع المانع لكن قوله ما يميز الشيء عما عداه هنا ذكر ابتداء الماهيه ولا أن ان في ضمنها أفرادها وإذا قلنا الجامع المانع حينئذ صار النظر باعتبار الأفراد التي في ضمنها الماهيه فايهما لوحظ اولا وابتداءا في التعريفين في التعريف الأول لوحظت الماهيه اولا والأفراد ثانيا والجامع المانع جامع للافراد إذا لوحظ ماذا لوحظ الافراد ابتداء وعرفنا أن قاعده الحد عند الطائفتين الماهيه فايهما أوضح واقرب ما يميز الشيء عن ما عداه يعني الذي يكون اقعد هو أن نقول الحد ما يميز الشيء عن ما عداه صحيح كلاهما صحيح ما يميز الشيء عما عداه لما كانت الماهيه في ضمن أفرادها اكتفى في هذا الحد بذكر الماهيه عن الأفراد لأن الأفراد ليست أجنبية عنها لاننا نقول أين توجد هذه الماهيه الماهيه لا وجود لها لا وجودها وجود ذهني بمعنى انها أمر اعتباري وفي الخالد وجودها في ضمن أفرادها ليست في فرد واحد وإلا لو قلت في فرد واحد زيد ها حيوان ناطق حينئذ غيره ليس بحيوان ناطق نفينا عنه الانسانيه هذه اذا قلنا الحقيقه كلها موجوده في في فرد واحد وإنما نقول المهية منتزعه من عده أفراد لا توجد في الخارج منفصله وإنما توجد في ضمن افرادها ولا توجد في ضمن فرد واحد دون سوى الأفراد اذا التعريف الأول ما يميز الشيء عما عدا اعتبر فيه المهية اولا ولا شك أنه إذا ثبتت المهية في ضمنها الأفراد لانه ليس ثم علاقه بين او لي أي ليست العقل أو نقول ليست الأفراد بأجنبية عن المهية لماذا لان هي محل للماهيه حينئذ لم يلحظ في هذا التعريف الا المهية ابتداعا ولا نقول بأننا لم نلحظ الأفراد لا لحظة لكنها ثانوي لا اولي اذ القصد قد يكون اوليا وقد يكون القصد ثانوي الفرعيه المهية في هذا الحد قصدا اوليا لا ثانويا اذا نعبر هكذا تعبير علمي ما يميز الشيء عما عداه لما كانت الماهيه في ضمن أفرادها اكتفي بذكر الماهيه عن الافراد لأن الأفراد ليست أجنبية عنها وهذا هو الاقعد في الحد لانه يعتني بالماهيات وقوله ولا يميز كذلك ولذلك قال ولا يميز كذلك عن لا يحصل التمييز بين الماهيات الا ما كان جامعاً مانعاً وما كان جامعاً مانعاً هذا النظر فيه باعتبار الافراد لا باعتبار الماهيات واذا كان كذلك فمن عرف الحد بانه الجامع المانع نظر اولا لي للافراد ونظر ثانيا الى المهية والنظر الأسبق للمهية اقعد للعلمين من النظر الى الى الافراد قال هنا ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من افراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها لا يقال إن الحد موضوع للماهيه والدخول والخروج للافراد يعني يعترض قد يعترض قيل الجامع المانع الحد موضوع للماهية عنيد لماذا يتعرض للأفراد نقول الأفراد ليست أجنبية لأن محل الماهيه عين في ضمن افرادها اذا ليست أجنبية فقد يراعى المحل وقد يراعى الحد لكن مراعاة الحال هذا اقعد ونقول ايضا لان تمييز الأفراد في التعريف مقصود ولو بالعرض هكذا علل الشربيني في حاشيته على الطارغيلهم لأن تمييز الأفراد في التعريف مقصود ولو بالعرض لماذا لان نعتبر المهية ما لابد أن يلحظ الذهن ان وجودها وجود في ضمن أفرادها فهو لازم له لا يمكن أن يستحضر المهية دون استحضار الافراد فحينئذ صار مقصودا ولو بالعرض ولذلك قلنا الماهيه مقصوده قصدا اوليا والافراد كذلك مقصوده لكن قصدا ثانويا وهو مراده بقوله ولو بالعرض وقصد حينئذ يختلف قال لان تمييز الأفراد في التعريف مقصود ولو بالعرض لأن المهية تقال للامر العقلي فلازمها الكلية والكلية هي الاحاطه بالأفراد فلزم تمييزها بالعرض وانما نظر لهذا اللازم لان ضبط الافراد مقصود أيضا وهذا الذي يعنيه بهذه الجملة أن ضبط الأفراد مقصود أيضا كما أن ضبط المهية مقصود أيضا إلا أن القصد يختلف اولا وثانيا وقال وايضا الحد هو الأجزاء المنطبقه على المهية بتمامها الحد مركب ليس من شيء واحد لا بد يكون ماذا من جنس قريب بعيد وفصل إلى آخره الحد ينطبق اذا له اجزاء ولا الحد, الحد له اجزاء فنقول الحد هو الاجزاء المنطبقه على المهية بتمامها المنطبقه يعني المهية على كل فرد من افرادها ضرورة تحققها فيها إذا كل منهما لازم للآخر الحد ذو اجزاء منطبق بتمامه على المهية بتمامها المهية بتمامها منطبقه على افرادها لان لا توجد إلا في ضمن الافراد اذا كل منهما لازم للاخر قال فلو فلو خرج شيء لخرج معه بعض الاجزاء فلم يكن الحد اجزاء المحدود او كذلك اذا الماهيات امور انتزاعيه لا وجود لها في نفسها وانما النظر فيها نظر اعتبار وجود ذهني ولذلك الوجود عندهم نوعان وجود ذهني او اعتبار نفسي ووجود خارجي ووجود الذهن هذا إنما يكون في في ضمن افراد اذا كان له أفراد الذي يسمى بالكل وله فرد أو او افراد فاذا كان في ضمن أفراد انيد لا توجد في ضمن فرد واحده وإنما هي منتزعه من من الجميع قال المحل والأول مبين لمفهوم الحد والثاني مبين لخاصته يعني الأول الذي ما يميز الشيء عما عداه هذا مبين لمفهوم الحد فهو حد حقيقي اسمي لانه بالذاتيات والثاني الذي قوله ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج عنه شيء الى اخره بمعنى الجامع المانع هذا مبين لخاصته لكونه بالعرضيات فيكون رسما فيكون رسما اذا كلا التعريفين صحيح سواء قلنا ما يميز الشيء عما عداه وهو نظر للماهيه فهو بالذاتيات والثاني الجامع المانع وهو نظر للعرضيات مع استحضار انه للأفراد انهي للافرد قال والاول مبين لمفهوم الحد والثاني مبين لخاصته وهو أي الثاني المبين لخاصته هو بمعنى قول المصنف يعني صاحب جمع الجوامع كالقاضي ابي بكر الباقلاني الحد الجامع المان فهمتم هذه مساله تنبه لها قال في التحبير وحده في الاصلاح يعني حد الحد الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره ولذلك عبرنا هناك ما اي وصف هو بمعنى الحد الثابت الوصف المحيط بمعناه يعني لا يخرج عنه شيء البتة والمراد بالمعنى هنا ماذا مسمى اللفظي سما اللفظ الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره قاله العسقلاني شارح الطوفي قال القاضي عرض الدين في الشرح المختصر الحد عند الاصوليين ما يميز الشيء عن غيره وسبق قول الغزالي قيل حد الشيء نفسه وذاته وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع وقيل هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الاجماع شرع يعني تفسير وقدم في نهايه المبتدئين انه قول يكشف حقيقه المحدود وذكر ثمانيه اقوال فيه وهذه كلها متقاربه ولا نقول بأن ثم منها ما هو صحيح والثاني خطا باطلا إنما نقول هذا أوضح وهذا أصح ولذلك قال الزركشي في البحر حقيقة الحد القول الدال على ماهيه الشيء وقيل خاصية الشيء على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحد إذا قيل حقيقة الحد القول اذ النظر الى ماذا اللفظ نظر الى اللفظ القول الدال على ماهيه الشيء على ماهيه الشيء حينئذ لاحظ الماهيه ابتداءا ولا بد ان يكون ماذا ملاحظا للأفراد لكن تبعا قصدا ثانويا وقيل خاصيه الشيء وهذا يكون بالتمييز وهذا لا يكون إلا بوصف خاص الذي هو العرض ولذلك العرض نوعان عرض خاص وعرض عام الذي يصلح أن يكون داخل في التعريف هو ماذا العرض الخاص أما العام فلا يصلح ولو قيل الإنسان حيوان ماشي ماشي الحيوان الفرس يمشي والدجاجه تمشي صحيح عند لا يحصل به التمييز قال هنا على الخلاف في تفصيل ما هو الغرض بالحد هل حصر الذاتيات أو مجرد التمييز كيف اتفق هكذا قال الزركشي في البحر هل هو حصر الذاتيات وهذا شأن مناطق إنما يكون الحد بي بالذاتيات فحسب أو مجرد التمييز ولو لم يكن بالذاتيات بان كان بالعرضيات وهو الصلاح الاصليين كيف اتفق أو الشرط أن يكون لوصف خاص وإذا كان لوصف خاص عليد تميز الموصوف عن عن غيره اذا قيل الوصف خاص بالموصوف اذا حصل تمييز للموصوف عن غيره بذلك الوصف كذلك يقال مطلقا لكن سياتي أن الجامع المانع هل هو من لوازم الحد ام من شروطه وهذا الذي عناه هنا قال وهو يرجع إلى وصف المحدود وهو أي الحد يرجع إلى وصف المحدود دون قول الواصف الحاد عند معظم المحققين يعني اختار ماذا أن النظر يكون باعتبار المعنى الذهن أو شيء تقول النفس وهو الذي قدمه الغزال في حكايتي خلاف في النظر فيما يتعلق بحد الحد حد شيء نفسه ذاته حقيقته هذا الذي الذيعناهنا الزركشي في البحر ولذا قال وهو أي الحد يرجع إلى وصف المحدود وصف المحدود فحد الشيء نفسه وذاته دون قول الواصف دون القول اذا الحد ليس هو القول وانما هو مسمى القول مسمى القول وهذا حكاه عن معظم المحققين كما قال امام في التلخيص وتبعه ابن القشيري وقال انه قول معظم ائمتنا يعني الاشاعره ومن كان في حكمهم وقال القاضي يرجع إلى قول الواصف إلى قول الواصف يعني رجع إلى اللفظ وما حكاه على المحققين وقول ائمتهم والمعظم هو المعنى وهو عنده يعني عند القاضي القول المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه ويحصره وهو وهو التعريف الثاني ذكروا الغزالي فلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه قال الإمام وهو منفرد بذلك من بين أصحابه يعني جعله قولا شاذا قولا شاذا وانما المراد بحد الشيء هو ذاته وحقيقته وليس هو اللفظ ثم قال والصحيح عندنا يعني الزركشي ان حد الشيء معناه يعني ذاته وحقيقته الذي لاجله استحق الوصف المقصود بالذكر يعني اللفظه اذن المعنى ابتداءا هو المراد واللفظ دليل له لابد بد قيل عرف الإنسان بماذا يعبر لو قيل عرف الانسان قال في نفسه حيوان ناطق لابد من اللفظ لابد من من, من ان يتكلم ولذلك قول معناه الذي لاجله ايذاته وحقيقته الذي لاجله استحق الوصف أي اللفظه المصود بالذكره وقال العبدري وما أخذوه من حد الحد هل المراد به المعنى الذي في النفس خاصة يعني دون اللفظ ام اللفظ الدال على ما في النفس هذا محل الخلاف هكذا حكاه العبدلي وذكره عنه في في البحر هل المراد به يعني بالحد المعنى الذي في النفس خاصة معنى الذهني أم اللفظ الدال على ما في النفس فالجواب فيه قولان احدهما المعنى الذي في النفس خاصة والثاني المراد المعنيان جميعا يعني اذا اخترنا اذا اخترنا اللفظ لابد ان يكون دالا على المعنى ولذلك عبر هنا ماذا أن الثاني يلزم الأمرين قد يراد به المعنى دون اللفظ واذا قيل اللفظ اختير المعنيان لا على أنه مشترك بينهما بل على أنه يقال على المعنى الذي في النفس فانه اولى ايقال على اللفظ بحكم التبع لدلالته على ما في النفس فالخلاف لفظي وكل من الحدين الصحيح وانما المراد به الأولى والاحسن وحتى لو حكى بان قول قاض شاذ لكنه يكون ماذا مجرد الصلاح قال الناظم شارح في شرحه سيوط رحمه الله تعالى ولهم في الحد عبارتان رجعنا الى الاصل احداهما انه الجامع المانع الثانيه انه المنعكس المطرد حكينا قولين عبارتين ولا نقول خلاف بين الأئمة أو بين العلماء في تعريف الحد هذا قال الجامع المانع وهذا قال المطرد المنعكس أو المنعكس المطرد وانما نقول لهم في الحدي عبارتان كل منهما صحيحة إلا أن الأولى اولى واوضح أو الأولى أنه الجامع المانع والثانيه أنه المنعكس المضطرد فنظم الحدين فقال او عبارتين فقال الجامع المانع حد الحد أو ذنعكاس انعكاس ان تشا والطرد ان تشا فه اشاره لماذا ان شئت قلت بالاول وإن شئت قلت بالثاني فدل على ماذا على جواز الحدين وان كل منهما صحيح ولذلك عبر بي او علقه بي بالمشيئه ان شئت بقول الأول وان شئت بقول الثاني الا أن الأول مقدم ولذلك قدمه لما كان الأول اوضح قدمه في الحد وعباره جمع الجوامع والحد الجامع المانع ويقال المتارد المنعكس يعني في الاصل جمع الجوامع قال والحد الجامع المانع ولا إشكال هنا ويقال كانه في ماذا حكايه قول اخر ثم ضعفه ثم قال المطرد المنعكس قدم الطرد على العكس ويفهم منه ماذا أن المطرد في مقابل الجامع وليس كذلك بل هو في مقابلة المانع لانه بمعناه والمنعكس في مقابلة المانع وليس كذلك بل هو في مقابلة الجامع لانه متقابلان الجامع المانع إذا ماذا نقول إذا اردنا التقابل كل منهما مقابل لاخر نقول المنعاكس المطرد لأن المنعاكس بمعنى الجامع والمطرد بمعنى المانع فلو قلنا المطرد المنعاكس حصل عندنا انعكاس وهو انه قد يفهم أن الجامع ان المطرد بمعنى الجامع وليس كذلك وان المنعاكس بمعنى المانع وليس كذلك فهمتم الاعتراض ولذلك عدله الصيوط رحمه الله تعالى قال ماذا اوذن عكاس انت شاو المطرد قدم المنعكس على المطرد ليكون المنعكس في مقابلة الجامع والمطرد في مقابلة المانع بخلاف عبارة صاحبي الأصلي وأتى باو بدل يقال ليشير لأن الخلاف خلاف في العبارة وليس في صحة الحد من عدمه مثل ذلك فعدل العبارة فقال أو اتبعه يعني قل هذا او قل الاخر اكد ذلك المعنى بقول انت اشي والمشيئه متعلقه بالجواز اذا يجوز الأول ويجوز الثاني وقدم لك الأول أن صاحب الاصل قدمه وهو أولى ولذلك قدمه قال السيوطي في شرحه وعباره النظم احسن منه يعني احسن ممن من عباره صاحب الاصلي من ثلاثة اوجه أحدها أن تعبيره بيقال قد يفهم منه حكاية قول مغاير للأول وليس كذلك فقولي اوضح لانه قال أو انت شب ولذلك قال المحل في شرحه ويقال أيضا الحد المطرد المعاكس والثاني أن تقديم المطرد على المنعكس يفهم أن المطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع لانه على الترتيب الجامع المانع وهو قول القرافي وسبقه ابو علي التميمي وعندهم أن هذا القول مرجوح والأكثر على أن المنعكس بمعنى الجامع والمطرد بمعنى المانع وعكس القرافي فجعل المطرد بمعنى الجامع والمنعكس بمعنى المانع اذا فرق بين المذهبين والمشهور الذي قال به الغزالي وابن الحاجب وغيرهما عكسه والثالث أن استعمال المطرد هو قال ماذا سيوطي والطرد ما قال مطرد قال مطرد لما قال, قال, قال الطرد يعني وذو الطرد ذو انعكاس انت شؤ والطرد اي وذو الطرد الثالث ان استعمال المطرد مردود في العربية مردود في العربيه نص عليه سيبويه فقال يقولون اطردته فذهب ولا يقولون فانطرد ولا فاضطرد يعني لم فعل ولا افتعل لا يصاغ, لا يصاغ منهم فعل وافتعل ولذلك قال هذا مقصود سيبويه ولا يقولون فانطرد يعني انفعله ولا فاضطرد يعني افتعل لا يستعمل منه هذا ولا ذاك وفي الصحاح أنه يقال في لغة رضيع يعني ذهب صاحب الصحاح إلى أنه يقال انطرده واطرده فعل وافتع لكنه في لغة رضيعة وهذا القول الذي ذكره السيوط نسبه محمد بن ادهم حفظه الله تعالى في في شرحه الى ولي الدين العراقي في الغيث الهامع ثم علق فقال وفيما قاله نظر لان المردود استعماله من هذه الماده هو الذي بمعنى الابعاد يعني الذي ذكره سيبويه قال طردته فذهب عنيد لا يستعمل منهم طرد ولا اطرد وهو كذلك لكن الطرد الذي معنى المطرد ليس بمعنى بهذا المعنى فيستعملوا في فعلوا وافتعل قال وفيما قاله نظر لأن المردود استعماله من هذه الماده هو الذي بمعنى الابعاد هو لا يناسب هنا فلا يفسر المضطرد بمعنى الذي ابعد وهو كذلك واما الذي بمعنى التتابع والاستقامه وهو مناسب هنا فانه فصيح مستعمل فيقال المضطرد قال في لسان العرب اطرد الشيء تبع بعضه بعضا وجرى وطرد الأمر السقامة وطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضا وطرد الكلام إذا تتابع وطرد الماء اذا تتابع سيلا الى اخر كلامه حفظه الله تعالى اذا اعتراض الصيوطي ومن قبله ليس في محله قال النظم رحمه الله تعالى الجامع المانع حد الحد أو ذنع كاس انت شاء وطردي قوله الجامع اي لافراد المحدود عرفنا ان هذا التعريف ها لاحظ فيه اولا الأفراد ولذلك الجامع جمع لاي شيء للأفراد اذا جعله قاصدا اوليا جعله قاصدا اوليا الجامع أي لافراد المحدود قال المحدود هكذا يعبر المحدود وهو يقول حد الحد الجامع اي لافراد المحدود اورد عليه لزم الدور لان المحدود ماخوذ من الحد وجب بأن المراد بالمحدود الشيء لا, لا بوصف كونه محدودا كذا ال جامع اي المحدود يعني لأفراد الشيء لا بوصف كونه محدودا وقد يقال المحدود مشتق من الحد بالمعنى المصدري والحد المعرف هو الحد بمعنى المحدود به عين لا دور اصلا المانع ها جامع للافراد مانع من دخول غيرها فيه الا تدخل معنا بل هي خارجته اذا الجامع للافراد الافراد المحدود المانع من افراد غير المحدود فلا تدخل لا لا تدخل قولنا الانسان حيوان ناطق هذا جامع مانع جامع لا جمع جميع افراد الانسان ومنع من غير الانسان من افراده من الدخول فيه لم يدخل معنا لا فرس ولا حمار ولا يرص ولو جمع ولم يمنع لا يكون حدا ولو منع ولم يجمع لم يكن حدا لابد من تحقق الشرطين ان سمي شرطين وفيما خلاف لابد من تحقق الوصفين الجمع لجميع الافراد المنع من غير الأفراد افراد المحدود فلو جمع ولم يمنع الانسان حيوان لو عرف هكذا قال ما هو الانسان قال الانسان حيوان جمعه ها. جمع قطعه جميع افراد الانسان حيوان فهي دخله <تصفيق> كذلك مانع ما منع دخل معنى ماذا الفرس والى اخره اذا هو جامع لكنه غير غير مانع اذا تعريف الإنسان بانه حيوان هذا تعريف بالاعم دائما التعريف بالاعم يجمع ولا يمنع تعريف بالاعم يجمع ولا ولا يمنع حينئذ اذا قيل الانسان حيوان لم يخرج فرد من أفراد الانسان لأن كل انسان هو حيوان لكن ما منع فدخل معنا حيوان ليس بإنسان لأن الحيوان ذا جنس فيصدق على الإنسان حيوان على الفرس حيوان وعلى غيره أو منع ولم يجمع كقولك مثلا الانسان حيوان الرجل جمع منع ولم يجمع الانسان رجلا منع لو قلت رجلا هل منع الفرس منع اذا رجل ليس عندنا رجل ليس بي بي انسان منع لكنه جمع لا خرج الصبيان النساء الى اخره هذا يسمى ماذا مانعا لكنه لم, لم يجمع وهذا تعريف بالاخص تعريف به بالاخص اذا الاول تعريف بالاعم جمع ولم يمنع تعريف بالاخص يمنع لكنه لا لا يجمع كما قلت الانسان رجل أو حيوان رجل حين اذا اختص بالانسان هنا اختص ب بالانسان لم يدخل معنا أحد لكن بقي ماذا بقي بعض الأفراد خرج أو منع ولم يجمع كالانسان رجل لم يكن حدا صحيحا للانسان عن ثلاثه حدود حد الحد الجامع المانع حد الحد يعني في الصلاح الحد المضاف مصدر بمعنى التعريف والمضاف اليه بمعنى المعرف حد الحد حد المضاف هذا مصدر كذلك مصدر بمعنى التعريف والمضاف اليه بمعنى المعرف والا كان اضافه الشيء الى نفسه هذا باطل لا يصح هذه العباره الاولى في حد الحد والعباره الثانية المطرد المنعكس وقدم الناظم المنعكس لما سبق ان التقابل لابد ان يكون في مقابلة الجامع فعينئذ هو الذي يقدم بخلاف عبارة صاحب الاصلي فما كان بمعنى الجامع يقدم وما كان بمعنى المانع يؤخر ولا نعكس لأن كل منهما حد للحد والعباره الثانيه المقترد منعكس وقدم الناظم المنعكس لما سبق فقال أو ذنعكاس انت شاوط أو للتنويع قل يعني بعباره أخرى في بيان حد الحد ذن عكس ذو بمعنى صاحب, صاحب العكاس عين هو في قوة المشتق ذو بمعنى صاحب في قوة المشتق ولذلك جعلها النحات مما يوصف به وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والممتس حينئذ هو في معنى ما الصح فذلك صح صح ان يكون صفه لانه لا ينعته الا بمشتق فان وجد جامد فإما ان يكون في معنى المشتق أو لا فان كان في معنى المشتق صح ان ينعته به فإن كان جامدا لا في معنى المشتق هو عطف بياني هو هو عطف بياني وحينئذ لا يكون نعت اذا المراد هنا ذن عكس عين منعكس نفسر بالمشتق او قل ذُنئ كاسم هذا في فائده او لا انت في فائدة وهو تاكيد قوله او لان او هنا للتخيير خيرك بين اثنين انت صحح لك التعريف الاول وقدمه واجعله اولى وصحح لك التعريف الثاني ان شئت بقول الجامع المانع وان شئت فقل المنعكس المطلق اي المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد الحد يعني كلما وجد المحدود وجد الحد أي المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو يعني الحد فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامع فالمنعكس هو الجامع يفسر بمعنى الجامع او قال وا أي اي وذو الطرد هذا معطوف على قوله طردي معطوف على انعكاس فهنا نكون على نية تكرار المضاف العامل في الأول هو العامل في الثاني وذو الطرد اي المطرد هو أراد أن يفر عن المطرد ورددناه إلى الى المطرد لانه اراد الفرار من أجل التغطيه أنه لا يصح انه لا لا يصح ولذلك عبر ذو انعكاس فر عن المنعكس من أجل أن يعطف عليه طارد اي ذو الطرد من أجل ان لا يقول المطارد نحن نقول المطارد لماذا لانه في قوة المشتق فان نرجع إلى, إلى الأول الاول وذو الطرد اي المطارد قال الشربيني ماخوذ من الطرد بمعنى الضم ضم الإبل من على ما في القاموس لأن فيه ضم المحدود لوجود الحد ونفسره هنا أي الذي كلما وجد وجد المحدود كلما وجد وجد المحدود في العكس أو المنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد وكذلك كلما وجد المحدود وجد الحد هنا كلما وجد الحد وجد المحدود يعني المعنى متقابل بما سبق انتبه فلا يدخل فيه شيء من أفراد المحدود هذا معنى ماذا المانع الأول لا يخرج عنه منعكس لا يخرج عنه شيء من افراد الحد حينئذ صار بمعنى الجامع الثاني هنا ضد الطردي حينئذ لا يدخل فيه شيء من افراد ها غير المحدود غير المحد فيكون مانعا فالمطرد هو المانع فمؤدى العبارتين واحد فمؤدى العبارتين واحد يعني تفسر ب بالسابقه فلا خلافة حينئذ بين العبارتين ولذلك قال المحل فمؤدي العبارتين واحد والاوله والاوله اوضح والاوله اوضح التي هي الجامع المانع فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للانسان يعني حدا للانسان اذا قيل الانسان حيوان ناطق اذا هو جامع لجميع افراد المحدود ثانيا هو مانع من غير أفراد المحدود من الدخول ثالثا إذا قلنا منعكس كلما وجد المحدود وجد هو أي الحد مطلقا كلما وجد الحد وجد المحدود كلما وجد الحيوان الناطق فهو انسان كذلك كلما وجد الانسان فهو الحيوان الناطق. ويلزم العكس لازم له كلما انتفى الحد انتفى المحدود وكلما انتفى المحدود انتفاء الحد ولذلك هي اربع قضايا كما نص الزركلي في تشنيف المسامي اربع قضايا باعتبار الثبوت وباعتبار الانتفاء لانك كلما وجد الحد وجد المحدود كلما وجد المحدود وجد الحد هذا كلما وجد كلما وجد اثبات او نفي اثبات اذا قضيتان ها مثبتتان طيب بقي ماذا العكس عكس القضيتين لانه قضيه والقضيه لها عكس اذا كلما انتفى المحدود انتفى الحد والعكس كذلك اذا هي اربع قضايا قال فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للانسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل ها لو قيل الانسان حيوان كاتب بالفعل مانع الانسان حيوان كاتب بالفعل عرفنا المراد بالفعل لا نعيد ها. جامع مانع <تصفيق> ما الذي انتفى ما الذي انتفى الجمع او المنع المنع الجمع نعم الامي دخل في الحد ما دخل كاتب بالفعل يعني متعلم الكتاب لو قال بالقوه شمل لكن قال بالفعل يعني هو يكتب يتعلم اذا الصبي الصغير الرضيع ليس كاتبا بالفعل اذا ليس بانسان اذا الانسان حيوان كاتب بالفعل هذا جامع ليس بجامع مانع مانع غير غير الانسان لم يدخل انت تفسر الحيوان كاتب بالفعل هل دخل الفرس لا هل دخل الحمار لا الى اخره حينئذ نقول هذا مانع لا لكن بقي افراد من الانسان وهو من لم يكن كاتبا بالفعل حينئذ لم يدخل لم لم يدخل ولذلك قال بخلاف حده بالحيوان الكاتب الفعل فانه غير جامع لعدم شموله الأمي وغير منعكس إذا قلنا غير جامع ان غير, غير منعكس هو بمعنى وبالحيوان الماشي لو قيل الانسان حيوان وماشي جمع جمع كل انسان فهو ماشي لانه اطلق مقيد بالفعل ولا بالقوه منع لم يمنع لان الفرس يمشي فدخل اذا الفرس حيوان يمشي حيوان ماشي فانه غير مانع وغير مطرد وغير غير مطرد اذا الجامع المانع حد الحد أو ذن عكس انت شط فشرط الحد أن يكون مضردا وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد ويلزمه بالانتفاء كلما انتفى الحد انتفى المحدود وحقيقة العكاس هنا كلما وجد المحدود وجد الحد فانه عكس الاطراد وهو كلما وجد الحد وجد المحدود ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود فإنه إذا وجد المحدود وجد الحد فإذا انتفى انتفى إذا وجد الإنسان وجد الحيوان الناطق واذا انتفى الإنسان انتفى الحيوان الناطق واذا وجد الحيوان الناطق وجد الانسان واذا انتفى الحيوان الناطق انتفى الانسان اذا كلها متلازمه في الثبوت والانتفاء فاذا انتفى انتفى صرح به القاضي عبد الدين وغيره وهو واضح وفسره ابن الحاجب غيره بلازمه يعني فسروا بالانتفاء ما فسروا بالثبوت فسروا بالانتفاء يعني إذا قلت الطرد والانعكاس كلما وجد هذا تفسير بماذا بالثبوت اذا قلت كل كلما انتفى في المقامين فسرت بماذا باللازمي باللازم والاولى ان يفسر بالثبوت وفسر ابن الحاجب غيره بلازمي فقال المنعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود واواخلاف في العبارة وفوات الاضطراد هو أن يوجد الحد بدون المحدود يوجد الحد بدون المحدود ها يوجد الحد بدون المحدود مثل له بقوله في تعريف الانسان حيوان وجد الحد دون المحدود صحيح الانسان حيوان الحد ما هو حيوان حد موجود صحيح حد موجود لكن المحدود الذي هو مفهوم انسان لم يوجد لماذا لانه لا يكون موجودا الا بالجمع والمانع قلنا ما يميز الشيء عن ما عداه ولن يكون كذلك الا بالجمع والمنع فاذا لم يكون حينئذ لم يتميز وإذا لم يتميز حينئذ لا يوجد اذا الإنسان حيوان حيوان هذا وجد الحد ولم يوجد المحدود لانه لم يتميز حينئذ الانسان حيوان اذا الفرس حيوان وهذا زيد حيوان والاخري الوجود للسال ما وجود للسال ما, ما وجود الانسان هذا وفوات العكاس ان ينتفي الحد ولا ينتفي المحدود فقوله في الانسان انه رجل انتفى ماذا الحد ولا ينتفي المحدود الانسان قال رجل الحد موجود ليس موجودا لكن المحدود موجود وبعضه ليس كله انما وبعض بعض بعض المحدوديه وأما القراف فانه عكس هذا وقال قولنا جامع هو قو هو معنى قولنا مطرد وقولنا مانع هو معنى قولنا منعكس فالجامع المانع هو المطرد المنعكس الذي فر منه السيوط رحمه الله تعالى اذا اذا قلت الجامع تقدم العباره الاولى التي تقابلها وهو المنعكس لانه بمعناه اذا المنعكس هو معنى الجامع عند القرافي لا المنعكس هو معنى المطرد والمطرد هو معنى المانع صحيح على الصحيح قدمه صاحب الجمع قال المطرد المنعكس هذا يوافق مذهب القراف لكن الصواب أن المنعكس في معنى الجامع وهو قول الجمهور والمطرد في معنى قول المانع عند القرافي ومن تبعه العكس فالمنعكس في معنى المطرد و المطرد في معنى الجامع بمعنى الجامع انت اجعلهما متقابلين اذا قلت الجامع المانع قدم ما يقابله على قول الجمهور المنعكس المطرد كل منهما مقابل الثاني إذا اردت مذهب القرافي حينئذ الجامع المانع المطرد المنعكس هذا خلاف قول الجمهور خلاف قول الجمهور او مجرد الاصلاح لكن لا بد ان نعرف قال قولنا جامع هو معنى قولنا مطرد قولنا مانع هو معنى قولنا منعكس فالجامع المانع هو المطرد المنعكس الجامع المانع مطرد منعكس طيب وتمسك بالاستعمال اللغوي فان المفهوم من قولنا اطرد كذا أنه وجد واستمر وهذا يؤكد معنى كلام الشيخ حمد علي ادم في أن المطرد المراد به المستمر وليس المراد به الابعاد وتمسك بالمعمل استعمال اللغوي هذا ذكره والذكرت في التشنيف فإن المفهوم من قولنا اضطرد كذا أنه وجد واستمر فمعنى الحد المطرد هو الموجود في جميع صور المحدود يعني نظر إلى المعنى اللغوي واعترض عليه بأن معنى وصف بالاطراد أن تعريفه المحدود مطرد وهو الذي تحقق وصفه بالحد فالمراد اطراد التعريف لكن اطراد التعريف لا يحصل إلا بهما معا ولا يحصل به باحد الجزئين عندما نقول الجامع هل يحصل الاضطراد التعليل بالجامع فقط أو لابد من المانع أو بالمانع فقط أو لابد من الجامع لابد منهما مع اذا لا يكون تعليف الإنسان مضطردا في كل أفراده إلا إذا تركب من الجزئين أن يكون جامعه وان يكون ماذا مانع حينئذ لا يقال بالاطراد في إثبات الجامع فقط ولا يقال بأن التعريف مقترد في اثبات المانع فقط وانما لابد منهما معا فكان هذا الاعتراض ليس به في محله فالمراد اضطراد التعريف قال الزركشي ومقتضى هذا الاعتراض أن يكتفى بذكر الاضطراد عن ذكر الانعكاس لان الاضطراد اضطراد التعريف انما يكون بهما يكون بهما ثم قال والحق ما قاله الاولون وهذا الصلاح غير منافل للاستعمال اللغوي فلا مشاحته بمعنى أن القرافي نظر للمعنى اللغوي وهو الاستمرار والاطراد حينئذ نقول الاستمرار والاطراد هذا وصف للجوزئين معا ليس وصفا لاحد اللفظين دون دون الاخر والتحقيق الأول قال الشربيني ويجاب يعني عما ذكره القرافي من وجهين الأول أن الجمع والمنع لازمان للاطراد والانعكاس جمع والمنع لازمان للاطراد والانعكاس كما بينا قلنا كلما هذا هدف الاثبات اذا كل كلما انتفى هدفيه بالنفي في ولازم له كل منهما لكن هذا باعتبار الاثبات وهذا باعتبار النفي الثاني أنه لا يلزم من أنه إذا وجد الحد وجد المحدود أن يكون جامع لا يلزم معي لا يلزم من أنه إذا وجد الحد وجد المحدود أن يكون جامع لانه قد يكون المحدود اعم مثل ماذا انسان وحيوان اذا وجد الحد وجد وجد الحد لكن ما وجد المحدود لانه ما حصل التمييز ما ميز إذا قلت الإنسان وحيوان فنظر الفارسي الى اخره ما حصل التمييز اذا وجد الحد ولم يوجد المحدود لا يلزم من انه إذا وجد الحد وجد المحدود أن يكون جامعا لانه قد, يو... قد يكون المحدود اعم إنما يلزم أن يكون مانعا ولا يلزم من أنه اذا وجد المحدود وجد الحد أن يكون مانعا لجواز أن يوجد لجواز ان يوجد الحد مع ذلك ولا يوجد المحدود كما في التأليف بالعم يعني كل منهما قد يوجد الحد ولا المحدود والعكس وذلك فيما اذا كان الحد اعام أو كان الحد اخص كما ذكرنا سابقا وهذا مراد هنا قال اللهم الا ان يحمل الاضطراد انعكاس على المعنى اللغوي وهذا الذي اعجب به الزركشي ان مراد القراف معنى اللغوي حين يذل لا مشاحته من الصلاح اللهم الا ان يحمل الاضطراد انعكاس على المعنى اللغوي دون للصلاح كما في شرح المواقف حيث فسر الطرد بجريان الحد في دمع أفراد المحدود وشموله اياها هذا المراد بالطرد في المعنى اللغوي أن يكون مستمرا الحد مطرد في جميع افراد لا يتخلف عن واحد البت لا يتخلف في صدقه على واحد ولا كذلك يخرج عنه واحد من من افراده وقال ان هذا معنى لغوي للطرد فيفسر العكس بعكسه فتدبر قال في التحبير وكون المانع تفسيلا للط والجامع تفسيرا للمنعكس كما قلنا هو الصحيح عندهم وعليه أكثر الأكثر من من اصحابنا من حنابله وعكس القرافي وغيره وهو أبو علي التميمي في التذكرة في أصول الدين والطوفي في شرحه فقالوا كونه مضردا هو الجامع وكونه منعكسا هو المانع عرفنا ان الخلاف اللفظي او شبه لفظي يعني لا ينبني عليه شيء فيما يتعلق بحقيقه الحد قال قرافي وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول غيره معهم هذا سبب فالحد على هذا اربعه اقسام حد من حيث هو قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فاذا قيل الحد لا يلزم منه ان يكون ماذا صحيح فالحد اربعه اقسام جامع مانع لا جامع ولا مانع جامع غير مانع مانع غير جامع اذا علاقه لا اثنان اما ان يوجد واما ان يرتفع. كذلك جامع مانع لا جامع ولا مانع ارتفع أو يثبت احدهما دون الاخر جامع لا مانع مانع لا لا جامع قسمة عقليه وهي اربعه ايهما الصحيح جامع مانع الثلاثه الأخرى ليست بالصحيحه قال وامثلها كلها وامثلها كلها بالإنسان فقول الحيوان الناطق في حد الإنسان هو الجامع المانع وقولنا في حده على الإنسان هو الحيوان الابيض الانسان حيوان الحيوان الابيض جمع لا ما جمع بقي ماذا غير الأبيض كذلك منع لا غنم منه ابيض اذا هذا ليس بجامع ولا, ولا مانع أو باطل قال ما جمع يعني غير الجامع <تصفيق> لخروج الحبشه غير من السودان وغير مانع لدخول الابل والغنم والخير والطير البيض وقولنا في حده الحيوان هو الحيوان جامع غير مانع فجمع جميع افراد الانسان لم يبق إنسان حتى دخل في لفظ الحيوان وما منع دخول الفرس وغيره في حده كما سبق وقولنا في حده هو الحيوان الرجل أو رجل هذا منع ولا منع لانه لا يتناول هذا اللفظ الا الإنسان فقيلا ماذا هو الحيوان الرجل هو حيوال الرجل اذا لم يكون مانعا من دخول الفرس وغيره يكون جامع لو قيل اسما وقول وقولنا في حده هو الحيوال الرجل هذا منع او لا منع لكنه لم لم يجمع لانه اخرج النساء عندما تقول انسان هو الحيوان الرجل ميدن المرعى بس انسان صبي ليس إنسان حينئذ نقول هذا منع لانه لا يتناول هذا اللفظ إلى الإنسان وغير جامع لخروج النساء والصبيان وغيرهم منهم وهذه الاربعه ليس فيها صحيح خل الاول اول جامع المانع والثلاثه الاخر باطله لعدم الجمع او عدم المنع أو او عدمهما ثم قال والحد إنما أريد للبيان وليس بيان الحقيقة بأن يترك بعضها لم يتناول الحد نعم يعني الفائده من من الحد البيان حينئذ إذا أدخلنا بعض الأفراد التي ليست داخله في مفهوم الإنسان حصل البيان لم يحصل البيان لو اخرجنا بعض الافراد التي هي داخلة في الاصل بلفظ الإنسان هل صار بيانه لم يحصل البيان ولذلك قالوا والحد إنما أريد للبيان والتمييز كذلك وليس بيان الحقيقه يعني لا يحصل بيان الحقيقة بان يترك بعضها لم يتناولوا الحد ويعتقد السائل أنه ليس منها او يدخل معها غيرها فيعتقد ان منها فيقع في الجهل وإنما قصد الخروج منه بسؤالنا اذا هذا ما يتعلق بتعريفي الساب أما المقصود من الحد فقال قرافي إنما المقصود بالحد إنما هو شرح لفظ المحدود يعني ما المراد به وبيان نسبته إليه يعني نسبه لفظ الإنسان إلى مسماه الذي هو الحيوان الناطق وعرفنا انه مراد به في الذهن يعني ما العلاقه بينهما قال فان قولنا الانسان هو الحيوان الناطق هذا حد صحيح مع ان السامع يجب أن يكون عالما بالحيوان وبالناطق كذلك لو قيل قال ما الإنسان فقال له حيوان ناطق اذا السائد لابد ان يعرف معنى حيوان ومعنى ناطق والا ما حصل له تمييز ولذلك قال حد صحيح مع ان السامع يجب أن يكون عالما بالحيوان وبالناطق الا لكان يعني والا لكان حدنا وقع بالمجهول وكذلك إذا كان السامع لا يعرف معنى حيوان حينئذ يوقع الحد به بالمجهول والتحديد بالمجهول لا يصح فهو حينئذ عالم بالحيوان وبالناطق ومتى كان عالما بهما كان عالما بالانساني إذا ما الفائده اذا كان عالما بالحيوان وعالم بكلمه ناطق نقول هنا فيه فائده وهي انه جاهل معنى انسان فنحن ركبنا له تركيبا وصفيا فقلنا حيوان ناطق ثم أخبرنا بالحيوان الناطق عن الانسان صار ماذا صار تعيين صار تعيين لانه ليس كل من علم ليس كل من علم معنى مفردتين علم انهما اذا ركب صارت حدل لكلمه اخرى هذا يحتاج الى تنصيص فعلمه بالحيوان فقط علمه بالناطق فقط لا يدل على انه عالم معناه كلمه انسان فلا أن نقول له الانسان حيوان ناطق فانه لا معنى للانسان الا هما واذا كان عالما بالإنسان تعين انصراف التعريف والحد الى بيان نسبه اللفظ فيبين نسبه اللفظ انسان الى معناه الذي حيوان حيوان ناطق بمعنى انه يجعلهم مبتدئين فيخبر عنه بذلك الخبر الذي هو مركب توصيفي لانه إذا سمع افضل الإنسان فعلم أن له مسمى ما مجملا لم يعلم تفصيله فبسطنا نحن ذلك المسمى فقلنا الإنسان حيوان ناطق او قلنا له هو الحيوان الناطق الذي انت تعرفه فلم يحصل له بالحد إلا بيان نسبة اللفظ وخروجه من حيز الاجمال إلى حيز التفصيل والبيان اذا جهل معنى انسان فسأل عنه يعلم هو في قراره نفسي معنى حيوان ومعنى ناطق فركبنا تركيبا توصيفيا ولم يعلم به هو فجعلناه خبرا عن لفظ انسان حينئذ اسندنا اليه فحصل له البيان قال في البحر القصد من الحد التمييز بينه وبين غيره يعني المحدود ولهذا قال الانصاري في شرح الارشاد قال إمام الحرمين القصد من التحديد يعني من الحد في الصلاح المتكلمين الفرق بخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره ولذلك الحيوان ما حصل الفصل بين الانسان وبين الفرس لكن اذا قلت حيوان ناطق كلمه ناطق هل فصل حصل الفصل والميز بين الحيوان الذي يصدق على على على الانسان وبين غيره ولهذا كان للتضاد والانعكاس لا يتم الحد إلا بهما وام المناطقه فقالوا إن فائده الحد التصوير يتصور وبنوا على ذلك أمور ستأتي والحد عند المناطق القول الدال على ماهيه الشيء وهو ما يتحصل من جنسه القريب وفصله كما مر معنا ولا يحتاج فيه الى ذكر الطرد والعكس يعني لا ينصون على الطرد والعكس وانما يجعلونه شرطا ولا شك ان الشرط خارج عن المشروط وأما الحد فعنيذ هو لازم للذاتيات قال ولا يحتاج فيه الى ذكر الطرد والعكس عند المناطق لأن ذلك يتبع الماهيه لا يمكن تتميز الماهيه إلا بماذا بمعرفه أفرادها ولذلك قلنا الحد ذو اجزاء منطبق على الماهيه المنطبقه على افرادها اذا لا يمكن أن يوجد عندنا حد بالذاتيات إلا وهو منطبق على الأفراد ومعنى كونه منطبقا على افراد ماذا جمع ومنع عكس وطرد هذا المراد به هنا قوله ماذا لأن ذلك يتبع الماهيه ولذلك اختلفوا في الطرد والعكس هل هما من لوازم صحة الحد أو شرطان في صحته هل هما من لوازم صحه الحد او شرطان في صحته وهذا ينبني عليه ماذا ينبني عليه خلاف وفائده الخلاف أن من ذهب الى انهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما فمتى ما وجد الحد بي كونه اجتمع او ركب من جنس ونفصل حكم عليه دون أن ينظر هل جمع او لم يجمع لماذا لانه لازم للحد فيحكم بالصحه قبل النظر في الطرد والعكس ومن جعلهما شرطين في الحد اوقف صحته على حصوله فلا بد ان يتحقق اولا من الجمع والمنع فيحكم بصحه الحد وهذا خلاف لفظي خلاف لفظي اذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشرط قال الزركشي وما ذكروه لا يصح في الحد الحقيقي فإن الطرد والعكس من لوازم صحته لانهما يتبعان المهية بالضرورة يعني ما يتعلق بالحد الحقيقي الذي لا بد يكون من الذاتيات لا يكون من الذاتيات حينئذ لازم لهما ذا الطرد والعكس فمن اختار انهما شرطان حينئذ ينتقد عليه بالحد الحقيقي فيقال أنه لا بد من الطرد والعكس على كل مراد به تحقيق عبارة فقط يعني تسامح فيه مثل هذه التراكيب قال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى في بيان فائدة الحد في كتاب الرد على المناطقه والذي عليه جميع الطوائف أن فائدته التمييز بينه وبين غيره اذا نعرف الحد ما يميز الشيء عن ما عدا او الوصف المحيط لمعناه المميز لغيره عما عدا عم هذا اولى وهذا صحيح الذي ذكره الناظم كذلك لكن ذلك أولى وهو قول الاشاعره والمعتزله وغيرهم مما صنف في هذا الباب من اتباع الائمه الاربعه بل اكثرهم لا يجوز الحد إلا بما يميز المحدود لكنه لم يهتدي إلى ما صار إليه ائمه الكلام في هذا المقام وهو موضع شريف ينبغي الحاطه به فإن بالسبب اهماله دخل الفساد في المعقول والاديان على كثير اذ خلطوا ما ذكره المنطقيون في الحدود بالعلوم النبوية وصاروا يعظمون أمر الحدود ونحن نبين أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق وطول الكلام في ذلك رحمه الله تعالى الشاهد منه ان فائده الحد التمييز بينه وبين غيره قال الزركشي قلت وبنى المنطقيون على هذا العاصل قواعد إحداها قالوا الحد لا يكتسب بالبرهان يعني لا يثبت به بالبرهان وانما البرهان خاص بالدليل يعني باحد نوعي العلم عرفنا العلم تصور وتصديق التصديق خاص بالبرهان والبرهان خاص بالتصديق فلا يكون في في مقام التصور هكذا عند المناطقة قال وبنى المنطقيون على هذا الاصل قواعد احداها قالوا الحد لا يكتسب بالبرهان أي لا يمكن تحصيله ببرهان وعقدوا الاستدلال عليه بمحاصيله أن البرهان انما يكون في القضايا التي فيها حكم لان التصديق معناه ماذا الحكم كذلك جمله اسميه وجمله فعليه زيد قائم قيام ثبت القيام لزيد ما قام زيد نفينا القيام عن زيد اذ لابد من التصديق ان يكون فيه حكم فاختص به البرهان لما كان البرهان لا يكون إلا في اثبات الاحكام ومِن لوازم التصديق إثبات الحكم في عينين اختص به والتصور ليس فيه حكم اذا لا يمكن ان يكتسب به بالبرهان ولذلك فرق بينهما قال إنما أن البرهان إنما يكون في القضايا التي فيها حكم والحد لا حكم فيه لأنه تصور تراك مفرد ليس به تصور ليس فيه حكم وهذا الاطلاق ممنوع يعني القول بأن التصور ليس فيه حكم بحكذا باطلاق قال ممنوع بل فيه في بعض ثناياه في بعض احواله فيه حكم وهذا الاطلاق ممنوع بل الحق ان اذا قلنا الانسان مثلا لفظ الانسان ادراكه تصور هل في حكم فيه حكم في تفصيل هي تفصيل قال بل الحق ان اذا قلنا الانسان مثلا حيوان ناطق هذا تصور ام لا تصور لانه حصل بالتعريف الذي يقول الشارح فله اربع اربع اعتبارات فله اربع اعتبارات أحدها تعريف المهيه حصل او لا حصل وهو تصور لا حكم فيه فلا يستدل عليه ولا يمنع ثانيا الدعوه الحديه ان حد الإنسان كذا قد يكون خطا ليس كل من ادعى حدا قبل منهم قد يكون خطا ثانيا الدعوه الحديه وهذا يمنع يدخل المنع ويستدل ببيان صلاحيه هذا الحد للتعريف من اتراده وانعكاسه وصراحه الفاظه اذن يحتاج إلى دليل في في اثباته منعكس أو ليس من أو ليس بمنعكس موطرد أو لا حينئذ يحتاج الى اختبار لانه مجرد دعوه ثم الالفاظ صريحة او لا لانه قد اتي به جنس قريب جنس بعيد الى اخره ثالثها دعوه المدلوليه وهو أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لغة إن كان في اللغات أو شرعا إن كان في الشرعية فهذا يمنع ويستدل عليه يعني قد يقال له لا ناتي ماذا نمنع هذا الحد لانه مخالف للشرع وكذلك موجود في في الشرعيه قد اتي بحد للصوم فنمنعه اذا يتسلط عليه المنع فيمنع فما سياتي فهذا يمنع ويستدل عليه وهذا قاله الإمام فخر الدين في كتاب نهايه العقول وكذلك قيد به ابن الحاجب إطلاقهم منع اكتسابه بالبرهان قال أما لو أريد بالإنسان حيوان الناطق مدلوله لغة أو شرعا فلا له من النقل اذا لا له من برهان لا له من دليل إذا قيل هذا الإنسان حيوان ناطق هذا معنى اللغوي من قال بهذا ويرجع للاعتراف في قاله لا نمنع قال سبوا وكذا واثبت خلافه وياتي بالنقيض الى خرابها ان يراد به ان ذات الانسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية يتوجه عليه المنع والمطالبه ولا يكون ذلك حدا بل دعوه ذكره الامام فخر الدين ايضا وقال في الملخص هذا بحسب الاسم أما إذا كان بحسب الحقيقه وهو أن يشير إلى موجود معين في الخارج ويزعم أن حقيقته مركبه من كذا وكذا فلا شك أنه لابد فيه من الحجه لابد فيه من الدليل والذي أطلقه هنا ابن سينا في كتبه امتناع الاكتساب للحد بطريق البرهان مطلقا دون تفصيل وهذا الذي مرجع عند اذا قال الشيخ عنه به ابن سينا هكذا والشيخنا قال لا, لا يأتي لا, لا يكتسب بالبرهاني تصورا وانما يكتسب التصديق فحسب وذكر عن افلاطون أنه يكتسب بقسمة وزيفه بعضهم القاعده الثانية وهي في الحقيقة مبنية على ما قبلها أن الحد لا يمنع إذا القاعده الاولى أن البرهان لا يكتسب ها تصور والصوافي تفصيل صوافي تفصيل ثانيه أن الحد لا يمنع فإن المنع يشعر بطلب الدليل والفرض أنه لا يبرهن عليه فلا معنى للمنع لا معنى للمنع وبيان عدم الإمكان أنه في إقامة الدليل عليه يفتقر الى اثبات مقدمتين مقدمتين ثم في إثبات كل واحده منهما يفتقر إلى إثبات مقدمتين اخريين وهكذا إلى غير نهاية فيلزم اما الدور أو التسلسل وهما باطلان قال ابو العباس ابن تيميه يجوز منع الحد والمشهور عند ارباب الجدل أنه لا لا يمنع وهكذا قال في تحذير كمسياتك يجوز منع الحد لانه دعوه وهذا كان ينبغي ان نسلم به الزركشي لانه قسم هناك ماذا ان الحد قد يكون دعوه كذلك فعنيد يلزم منه ماذا انه قد يمنع لكنه منع هنا قال ابو العباس يجوز منع الحد لانه دعوه فجاز أن يصادم بالمنع كغيره من الدعاوى وفيما قاله نظر كذا قال الزركشي فإن مرجع المنع طلب البرهان وهو لا يمكن على ما قررنه وليس كل دعوة تصادم بالمنع بدليل الأوليات فإن الكلام اذا انتهى اليها وجب الوقوف عندها ولم يسمع منع الأوليات التي ذكر في آخر السلم بأنها مسلمة كالكل أكبر من الجزء لا يحتاج الى برهان كذلك السماء فوق النار تحتنا لا يحتاج الى برهان قلنا للعقليات للمحسوسيات هذه مساله اخرى وقال بعضهم إن هذا ينشا عن حد الحد ما هو حتى ينظر فيه أنه هل يمنع ام لا والحد قد يكون حقيقيا وقد يكون رسميا اذا النظر هنا في الحد هل يمنع او لا فيه قولان المشهور عند أرباب الجدل أنه لا يمنع وذهب شهر الاسلام الى انه باعتبارات منها أنه دعوه والدعوه يصح منعها اذا اذا تمنع ويرد على الحد النقد والمعارضه عند الاكثر قال قرافي في شرح تنقيح في قلت إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه إذا لم يطالب بالدليل قلنا لا يقام البرهان على على اثبات الحد انه صحيح ونحن نعتقد انه باطل ماذا نصنع لو قال الانسان حيوان أبيض واذا انا اعتقد انه باطل لا لا يطالب بالدليل اذا ماذا نصنع منعوا المطالبه ثم اعتقدوا بطلان الحد قال فكيف الحيلة في ذلك قال قلت الطريق في ذلك أمران احدهما النقيض كما لو قال الانسان عباره عن الحيوان فيقال ينتقض عليك بالفرس لا لا تطالبه بالدليل وانما, وإنما ماذا تنقض قوله بي بفرض اما خرج أو دخل اما يكون خارجا وإما يكون داخلا فيقال ينتقض عليك بالفرس فانه حيوان مع انه ليس بانسان وثانيهما الطريقه الثانيه المعارضه كما لو قال الغاصب من الغاصب المعارضه يعني تاتي بتعريف اخر تاتي بتعريف اخر يعرّف الانسان كذا وأنت تعتقد بطلانه ولا تطالب بالدليل لان النظام عندهم لا يطالب بالدليل عن ايذ ماذا نصنع نأتي بتعريف آخر قل كذا كذا إلى خلف يكونوا معارضه وثانيم المعارضه كما لو قال الغاصب من الغاصب يضمن هذا غصب ارضا فجاء غاصب ثاني غصبه يضمن الثاني أو لا الغاصب من الغاصب يضمن لانه غاصب او المغصوبين مضمون لأنه مغصوم لأن حد الغاصم من وضع يده بغير حق من وضع يده بغير حق وهذا وضع يده بغير حق فيكون غاصبا اذا كل منهما لو تسلسل غصب إلى اخره كل منهما يضمن لأن معنى الغاصب من وضع يده بغير حق والغاصب الاول والثاني والعاشر كل منهما كل منها كل منهم وضع يده بغير بغير حق فيقول الخصم أعارض هذا الحد هذا الحد بحد آخر هذا معنى المعارضه وهو أن حد الغاصب من رفع من رفع اليد المحقه ووضع اليد المبطله وهذا لم يرفع اليد المحقه فلا يكون غاصبا كذلك الغاصب من الغاصب حينئذ ما المراد به بالغاصب على التعريف الأول وضع يده بغير حق اذا من غصب من غاصب وضع يده بغير حق لو جينا الى تعريف الغاصب بمعنى اخر قلنا من رفع اليد المحقه حينئذ الاول هو الذي يكون غاصبا ويضمن لأن الثاني لم يرفع يدا محقه وانما رفع يدا مبطله فلا يكون ضامنا حينئذ والمساله مراد بها مثال فقد ورد عليه النقد والمعارضه وقيل لا تقبل المعارضه فيه قول آخر والاكثر على قبولها لشعورها بصحة المعارض اذا قلت نعارض هذا الحد بحد اخر فيه اشعار بان ذاك الحد ها صحيح والحقيقه الواحده ليس لها حدان الحقيقه الواحده ليس لا حدان الا حد واحد ولذلك قال لا تقبل المعارضه فيه هذا من عندهم قد لا يسلم به الحقيقة الحقيقه الواحده ليس لها حد قال لا تقبل المعارضه فيه لشعورها بصحة المعارض وليس لواحد الحدان فاحدهما حق ولم يبق سوى النقض قال في التحبيل للمنع في الأصح يعني لا أن المنع هل يرد على الحد ام لا فيه قولان احدوما يريد لان الحد دعوه فيمنع غيره واختار شيخ السلام تيمور رحمه الله قال والأصح عدم الورود ومقيل بالجواز فخطا لعدم الفائدة غالبا ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل وابعده من الفائدة ولانه لا يمكن اثباته إلا بالبرهان وهما مقدمتان كل منهما مفردان لاخري ما سبق تقريره مثلا اخيرا فيما يتعلق بالحد صعوبه الحد بعد أن يذكروا ما بعد ان يذكروا ما يذكرونه في مسائل الحد ياتون بالقاعدة أن الحد عسير فلا يمكن الوصول اليه وهو صعب لان ادراك المهيات بما يذكر من الفاظ في عصر دع ابن سينا ان الحدود في غاية الصعوبة وذلك لانه يفتقر إلى معرفة المهيات المختلفه تفصيلا وهذا الوصول لي عسر حتى يعلم القدر المشترك بين الأشياء المشتركه في شيء واحد من المهية لان ماذا حيوانات هذا قدر مشترك ولابد أن يدرك ماذا المهيات كلها على جهة التفصيل وهذا عسر لا يمكن الوصول لللا لذلك بعض قرر أنه لا حد في الدنيا لا يوجد حد في الدنيا وانما هذا الباب التقريري والتأصين في فحسب قال والقدر الذي به ينفصل كل واحده منها عن الاخرى هذا كذلك احاد إلى الاستقراء ولا شك في صعوبة معرفتها على هذا الوجه وبه يضعف ترقيم الحدود الحقيقيه للأمور الموجوده في الخارج المطابقه لها هذا قول بن سينا عليه المناطقة وناقضه ابو البركات البغداد في كتابه المعتبر فقال الحدود في غاية السهوله عكس الحدود في غاية السهولة لأن الحدود هي حدود الأسماء الحدود باعتبار الأسماء ومسميات لا باعتبار الماهيات فاذا كان كذلك فهو من اسهل ما يكون تعرف الحد بالنظر في القاموس واللسان وغيره قال الاسماء أسماء الامور المعقولة وكل امر معقول فلابد بد وان يعقل ان كمال المشترك أيش هو وكمال جزء المهية ايش هو أيش أي شيء هو هذا سمى ماذا سمى النحت ايش أيش صواب ايش وليست ايش بالكسره ده خطا يستعمله الناس الان عام لكن بكسره <تصفيق> والافضل أي شيء هو بلذا قال عيش هو فصيحه لا اشكال فيها أما ايش هذا <تصفيق> غلط وكمال جزء المهية عيش هو فكان الحد سهلا من هذا الوجه وبهذا الطريق يالج الإمام فخر الدين في المضايق ويمنع كون الحد هو الدال على حقيقة الشيء بل هو تفصيل مدل اللفظ عليه اجمالا كما سبق وحكم بعض بانه قد خرج عن عن الاصحاب هذا أهم ما يذكروا بما يتعلق به البحث الوصولي وأما النظر في شروط الحد واقسام الحد خمسه والمعرف الرسم هذه لا علاقه لها باصول الفقه البتة الا من باب التتميم للباب ويذكر بعض الاصوليين وهم قله ليس الكثير يذكر هذه التقسيمات وانما القله يذكرون هذه التقسيمات بناء على إتمام الباب لانه له علاقه به بالمنطق فيذكرون ما ما اتفقوا وما اختلفوا ويزيدون بعض المسائل المتعلقه بعلم المنطق والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين